الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليك очку Qualse arekin uxodizako ilakitzeko 상ya ITisk osoweltu انتهوا من الغرق قال ابا انت ان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ان آل آل آل فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِجَسَدِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ كَذَّبُوا وَإِنَّ بَنِي إسراء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 وَنُمَجَاةُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَوْمَةٌ آمَنَتْ فَلَنَفَعَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي في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 وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنِّذُ الْآيَاتُ إِنْ نُذِرَ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَجْتوِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ هَلَكُوا Qul fantagiru inni maakum minal manantagirin Thum nunatdi rusulana waladziena amanu Kethalik haqqa alayna nunjil الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حريفا ولا تكون من المشركين ولا تدع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 وَرَبِّكِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ وَحْيٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَامْنَعُوا الْغَيْظَ وَالْكِبْرَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم اتبع ما يوحى اليك من ربك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خن